wa ukhrata hubunaha nasrun min allahi wa fathun qarib wa bashshir al mu'minin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 كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين